وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم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 وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومضفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ما أنحمى ما وسقوا ما أنحمى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 فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات